إِنَّ رَبَكُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَامٍ فِي سِتَّةِ أَيَامٍ ثُمَّ أَسْتَوَى عَلَى الْعُرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِن شَفِيعٍ إلَّا مِن بَعْدِ إِذْنِهِ ذَالِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ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 ما خلق الله ذلك الا بالحق يفصل الايات لقوم يعلمون ان في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله وما خلق الله في السماوات والارض لايات لقوم يتقون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 ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما العيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين وَإِذَا أَذَقْنَا الناس رَحْمَةً من بعد ضَرَّاءٍ مستهم إِذَا لَهُم مكر فِي آيَاتِنَا إِذَا الله مَكْرُ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون والذي يسيروا في البر والبحر حتى لداكوا في الفلك وجرئين بهم بريح طيبة وفرحوا بها وفرحوا ريح عاصف و جاءهم من كل مكان مكان وظنوا أنهم أحيط بهم وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لأن أجريتنا من هذه لنكوننا من الشاكرين. فلما أنجاهم إِذَا هم يبغون في الْأَرْضِ بغير الحق يا أيها الناس إِنَّمَا بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون انما مثل الحياه الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به, فاختلط به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وَازَيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَا هَا حصيدا, فجعلناها حَصِيدًا كَأَنْ لَمْ تَوْنَ بِالْأَمْسِ كَذَانِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ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 أولئك وأصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاص كأنما أشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين ما مكانكم أنتم وشركاؤكم فزينا بينهم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 وضل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماء وَالْأَرْضِ أَمَّن من يملك السمع وَمَن ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر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 إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن ان يفترى من دون الله ولكن الذي بين يديه ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه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 لا سافسهم يظلمون ويوم يحشرهم ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم.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 فَإِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ آتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَّنْ يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد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 ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدته به ندمت لما رأوا وأسر الندامة لما رأوا العذاب وقضى بينهم بالقسط وهم لا يظلمون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 يا أيها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء, وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا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 ولا تعملون من عمل إلا كنا, عليكم شهودا إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عربك من نفقال ذرة في الأرض ولا في السماء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 إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه, سبحانه هو الوني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا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 قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون اقتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم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 الارض وانه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم ان كنتم امنتم بالله فعلي توكلوا تعلي كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا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 وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأهم زينة وأموالا, زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك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 وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون, فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الورق قال آمنت قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك ايه وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون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 فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فسألي الذين, الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين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 فلولا كانت قرية آمنة فنفعها إيمانها إلا قوم يونس, إلا قوم يونس لما قوم آمنوا كشفنا عنهم, كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين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 قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وماتوا للآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إِلَّا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إِنِّي معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا ننجي الْمُؤْمِنِينَ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كنتم فِي شَكٍّ من ديني فَلَا فلا فَإِنَّنَا الذين تعبدون فلا اعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن اعبد الله ولكن اعبد الله الذي يترفاكم وامرتم ان اكون من المؤمنين وان اقيم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين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 وما انا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى اليك واصبر حتى يحكم الله واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين